الموت ابلاغ واعظا لمن اعتبر من اعتبر والقبر اصدق من يوافيك الخبر يوافيك الخبر الموت ابلاغ واعظا لمن اعتبر لمن اعتبر والقبر اصدق من يوافيك الخبر وكانت حياتي تدوم لنا لما مات النبي محمد خير البشر محمد خير البشر مات النبي محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم الرسول لقد راى سكرته هو المقرب والشفيع المنتظر, المنتظر إن كان خير الخلق هذا حاله قل لي بربك نحن ماذا ننتظر, ننتظر حتى الرسول لقد رأى سكراته وهو المقرب والشفيع المنتظر إن كان خير الخلق هذا حاله قل لي بربك نحن ماذا ننتظر هذا أبو بكر بصدق يقينه يخشى القدوم على الملك المقتدر المقتدر وهو الذي لله انفق ما له وهو المبشر بالجنان له حذر له حذر هذا ابو بكر في صدق يقينه يخشى القدوم على المليك المقتدر وهو الذي لله أنفق ماله وهو المبشر بالجنان له حذر وانظر إلى الفاروق وادم نازف من جسمه ويقول آه يا عمره يا عمر لو كان قاتك المظللا مسلما مسلما قد وأنت حي لا نزعك تحتضر تخشى مناقشة الحساب المسلمين كم ينزف من عروقك كالمطر المطر. قد كان هذا حال من ورث التقى هذا السرى والله كم ورى درى فانظر لنفسك حين يطلبك الردى ويحار عقلك سائلا اين المفر اين المفر اين المفر, المفر؟ رب ارجعوني الى الحياه تقولها وتجيبك الاملاك كلها لا وذر قد عشت عمرك في حياتك امنا وبكردا من بعد امنك قد قدر رب يرجعون الى الحياه تقولها وتجيبك الاملاك كلها ولا قد عز امرك في حياتك آمنا وبك الردا من بعد أمنك قد غدر فانظر لنفسك حين يطلبك الردا ويحار